ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت عدو فكيف كان عذاب ونذر إننا أرسلنا عليهم ريح صر صرا ريح صر صرا في يوم نحس مستمر تزعون كأنهم أعجاز نخل مقعر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 أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بل هو كَذَّابٌ مُشْرٍ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الكَذَّابُ المُشْرُ إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَهُمْ فَرْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُم أَنَّ المَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَر